وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تعزى بعزاء الجاهلية فأعظوه بهن أبيه ولا تكنو